قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال المؤلف أثابه الله تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه معنى تبارك وذكر أقوال المفسرين واختلافهم في معناها ورجح أنه بحسب اللغة والاشتقاق أنه تفاعل من البركة والمعنى تكاثرت البركات والخيرات من قبله وهذا يستلزم عظمته وتقديسه إلى آخر ذلك ثم ذكر تنبيها في عدم تصريفها واختصاصها بالله جل وعلا وإطلاق العرب إياها على الله تعالى وقال في إملائه الذي بيده الملك أي نفوذ المقدور في كل شيء يتصرف في كل شيء بما يشاء لا معقب لحكمه انتهى والتقديم للموصول وصلته هنا بالصفة الخاصة به تعالى وهي قوله تعالى تبارك يدل على عظمة الموصول ويدل له قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لأن التقديم بالتسبيح وهو التنزيه يساوي التقديم بقوله تعالى تبارك والموصول بعد التصبيح بصلته كالموصول بعد تبارك وصلته أيضا سواء بسواء وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في إملائه والله أعلم وقد تقدمت الإشارة إلى الفرق بين الملك والمالك عند قوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن وهنا تجتمع الصفتان فالذي بيده الملك وملكوت كل شيء هو المالك له الملك عليه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تقدم للشيخ رحمه الله معنى هذه الآية الكريمة بما يوضحها من الايات عند قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقبلها في سوره هود عند الكلام على قول الله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا وقال رحمه الله في إملائه جعل للعالم موتتين واحياءتين وبينه بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الآية والآية تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما زعم الفلاسفة لأنه لو كان عدميا لما تعلق به الخلق قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الآية ذكر خلق السماوات السبع الطباق على هذا النحو دون تفاوت أو فطور بعد ذكر أول السورة يدل على أن خلق هذه السبع من كمال قدرته جل وعلا، وقد بين الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بين الحكمة في خلق السماوات والأرض ضمن تنبيه عقده في اواخر سورة الذاريات، وقد تقدم له رحمه الله الكلام على معنى الآية الكريمة والآيات الموضحة لها. في كلامه في أول سورة قاف عند قول الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال في إملائه إن قوله تعالى في خلق الرحمن عام في جميع مخلوقاته من معنى الاستواء والحكمة والدقة في الصنع وتدخل السماوات في ذلك بدليل قوله جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء وإتقان كل شيء بحسبه كما في قوله جل وعلا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقوله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وهذا الحال للسماء هو في الدنيا فقط وستنفطر يوم القيامة كما في قوله تعالى إذا السماء فطرت وقوله إذا السماء انشقت وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك عند قول الله جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا في سورة الأنبياء وعند قوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم في سورة قاف ولعل مجيء هذه الآية بعد قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا توجيه إلى حسن صنع الله في خلقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيان زينة السماء بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين بيانا كاملا عند قول الله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين وقد ذكر طرفا من هذا البحث في سورة الفرقان قال المؤلف أذابه الله لا بد من ضمه إلى هذا المبحث هناك لارتباط بعضهما ببعض ونحن سنكمل حديث المؤلف حول الآية في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته